أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبرنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا من دونه من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 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين اجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صدوا وعلى ربهم يتوكلون